بوك تو شسدسات شاتير أربعة وستون أربعة وستون أدمولين أدين النفي واحد النفي واحد يا نرزمي لا افهم الكلمه لا أفهم الكلمه لا أفهم الكلمه لا افهم الجمله لا افهم الجمله لا افهم المعنى لا أفهم المعنى. المعلم المعلم يت نك هل أنت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم ت دو نعم أفهمه جي نعم فهمه جيدا ن المعلمة؟ المعلمة هل rozumiete هل انت تفهم المعلمة هل انت تفهم المعلمة تاك يا نعم افهمها جيدا نعم افهمها جيدا الناس الناس يت هل أنت تفهم الناس هل أنت تفهم الناس ي م لا لا أفهمهم بشكل جيد لا لا أفهمهم بشكل جيد سبرك الصديقه الصاحبه الصديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه تاك نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه الابنه هل لديك ابنه هل لديك ابنه ني, ني لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه